اشتركوا في القناة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 فإنْ أَعْرَضُ فَقُلْ أَْذَرتُكُم صاعِقَةَ مِث لَ صعِقَةِ عَدٍ وَثَمُود إذ جَاءَتهُم الرُّسُلُ مِنْ بَينِ أيديهِم وَمنِنْ خَلْفِهِم أَللاا تَعبُدُ إِل اللله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 غَوْفهِ علَّكمْ تغنِبون فَل نُذقا الذيينَ كَفرَوا عذابًا شدديد وَلَنا جزهُم أسو الذي كوا يعملون ذكَ جَزاءُ عْدَ إلا غِ النَّار لهُ فيهَار خُلْد جزاءم بِماَا كانوا بآياتن يجحدون.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 ابا فاختلف فيه